يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي نقدم في حلقاته المباركة كلمة واحدة نقف في محراب معانيها نستلهم الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج الآلئ والجواهر والدرر ونطوف سويا في بستانها الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر وكلمة اليوم كلمة شريفة لكنها في ذات الوقت أمانة ثقيلة وعبء كبير إنها الدعوة ما أشرفها من كلمة وما أشرفها من رسالة وما أثقلها من أمانة وما أعظمها من عب فالعاقل الذي ينظر الآن إلى البشرية كلها يراها تئن من الألم وتجري كالمطارب وتضحك كالمجنون يرى البشرية تعيش الضنك حرمت من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الاختراعات الحربية والوسائل الأمنية المعاصرة حرمت البشرية كذلك من نعمة راحة البال استقرار الضمير وانشراح الصدر وسعادة النفس بل وانحرف كثير من البشر عن توحيد رب البشر وعن منهج سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم قال تعالى وما آمن معه إلا قليل قال تعالى وقليل من عبادي الشكور فهذه الأعداد الرهيبة من البشر ومن الخلق التي ضلت طريق ربها جل وعلا وضلت طريق نبيها صلى الله عليه وسلم إذ أن الله جل وتعالى لم يرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للعرب فحسب أو للمسلمين فحسب بل أرسله الله جل وعلا للخلق كافة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن لهؤلاء أيها المسلمون يا من شرفكم الله عز وجل بهذه الأمانة ويا من حملكم رسولكم صلى الله عليه وسلم هذه المسئولية الضخمة ألا وهي مسئولية دعوة الخلق في الأرض إلى الحق جل وعلا من لهؤلاء الذين ضلوا الطريق ومن لهؤلاء الذين تنكبوا هذه الجادة إلا أنتم يا من منى الله عليكم بالتوحيد والإيمان وشرفكم باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله ما كرم الله الأمة لسواد عيونها فالتكريم ليس عرقيا ولا ذاتيا ولا عصبيا إنما هو تكريم مستمد من هذه الدعوة من هذه الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة بحملها إلى الخلق قال جل جلاله كنتم خير أمة هذه الخيرية كما ذكرت ليس الذاتية أبدا ولا عرقية ولا عصبية وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الدعوة من هذا الدين من هذه الرسالة وتدبروا معي قوله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه هي شروط خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالأمة ما استمدت خيريتها إلا من البلاغ عن الله ورسوله إلا بحمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة الكبيرة وتبليغها إلى أهل الأرض الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون فوالله ثم والله لن تشعر البشرية بالسعادة إلا إذا عادت إلى الله ولن تشعر بالأمن إلا إذا عادت إلى الله ولن تشعر براحة الضمير واستقرار النفس إلا إذا عادت إلى الله قال جل وعلا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتبك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا الآخرة أشد وأبقى ويقول الله جل وعلا قبلها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا سعادة ولا هدى لهذه البشرية إلا إذا عادت إلى الله وإلا فكل متاع فكل متاع انما هو شقوه وضنك ان كان اصحاب هذا المتاع قد قطعوا صلتهم بالله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك سيتحول كل متاع بين المعرض عن الله جل وعلا الى شقوه الى ضنك لن يشعر بالسعاده ولا بالراحه ولا باستقرار النفس والضمير وراحة البال بل سيشعر بالقلق والاضطراب فالبشرية هذه تحتاج إلى هذه الأمة التي شرفت بحمل هذه الرسالة إن الحق معنا إن الحق معنا لكننا بكل أسف قد لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع ابتداء لأنه لا يمكن أبدا أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض ونحن ابتداء قد فرطنا فيه وضيعناه ولم نحوله في حياتنا وبيوتنا ومصانعنا وشوارعنا ومدارسنا ومزارعنا وحياتنا كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلا فإن البشرية اليوم تحكم على هذا الدين الحق من خلال واقع المسلمين المر الأليم فناقول بملئ فمي إن الحق معنا لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلوقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، فكل من حاد عن القرآن والسنة فهو على الباطل. وكل من أعرض عن منهج الله جل وعلا وعن درب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الباطل فأقول إن الباطل مع غيرنا لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش فنعدر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالثة لهما إما أن نعدر عن ألمنا بصورة سلبية مهزومة مكبوتة فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا أصلاً ونزداد انعزالا عن المجتمع والناس والعالم وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة صاخبة متشنجة بصوت مرتفع بل وأحيانا نعبر عن ألمنا بصورة دموية منفلتة من القواعد الشرعية القرآنية والنبوية وهنا سنخسر الحق مرة أخرى بل مرة بعد مرة لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم فابتداء هذه الأمة ما شرفت إلا بحملها هذا الحق وإلا بتحويلها لهذا الحق في حياتها إلى واقع عملي ومناجي يا إلى تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وإلى الأمر بالمعروف بمعروف وإلى النهي عن المنكر بغير منكر ثم بعد ذلك تدعو غيرها من أهل الأرض لتحقيق هذا الإيمان بالله جل وعلا لامتثال أمر الله سبحانه وللسير على طريق رسله وأنبيائه وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع إخوانه من, من النبيين والمرسلين ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والدعوة إلى الله عز وجل ليست نافلة ولا تطوع ولا اختيار قل إني لن يجيرني من الله أحد انظر إلى هذا الأمر الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام قل أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما أكثر الآيات وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يحدد لنا هذا الدرب والطريق فيقول عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه جل وعلا قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل قل هذه سبيلي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل هو سبيل النبي وسبيل الأنبياء والمرسلين قل أي قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة أكرر ولا يكون الرجل تدبر هذا الكلام لتحقق شرف هذا الانتساب ولن يكون الرجل أو لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى, حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيره ولذا فمن علمائنا الآن من يقول بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر وأهله والباطل وأهله فوجب على أهل الحق أن يتحركوا بقوة ورجوله لهذا الحق بحكمة بالغة ورحمة تسع أخطاء الجميع حتى نسمعهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من قال بل إن الدعوة إلى الله فرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين لذا فأنا أقول إن الدعاة إلى الله صمام أمان في هذه الأمة بشرط أن يتحرك الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة بعلم وفهم وعمل وخلق على منهج صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم كما سأبين إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إذن الدعوة إلى الله شرف وفي ذات الوقت مسؤوليه كبيرة عظيمة وتعالوا بنا أيها الافاضل لنقف على مكانتي وشرف هذه الدعوة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالآيات في هذا الباب كثيرة ولله الحمد والمنه تدبر معي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية يا أخي كم تحفظ من الآيات كم تحفظ من آيات الله جل وعلا وأنت يا أختها كم تحفظين من آيات الله جل وعلا لكنها السلبية لكنه التكاسل لكنه التخاذل لكنه التنصل من حمل هذه الأمانة الثقيلة والعبء الكبير تعالوا بنا لنواصل الحديثة في هذا المستان الماتع في مستان الدعوة إلى الله والله أسأل أن يشرفني وإياكم بالدعوة إليه والثبات على منهجه وعلى ضرب نبيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الكلمة, كلمة الكلمة كلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن